فتحها ونصرها وَنُورَهَا وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها أذكار المساء أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص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 بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه